ووصلك منا نفسي وإليك شوقي وفي محبتك ولهي ورضاك بغيتي ورؤيتك حاجتي وجوادك طلبي وقربك غايه سؤلي وفي مناجاتك روحي وراحتي